بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المرود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أن نار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منه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 ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالح لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو, هو يبدئ ويعيد وهو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 بل هو قرآن مجيد في لوح محصور